ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ أب همزة الاستفهام بتحرير يعني قد حان وقته يعني واو وقت هاتي؟ أو نور يعني؟ هاتي يعني أو وقت هاتي؟ ألم يأني؟ يعني الوقت هاتي للذين آمنوا بمعضة إيمان دار أن تخشع قلوبهم لذكر الله يعني كدلتها نرمببن ورابن أعمالي بويت شتبكن أو شتراب العالميني إن آخر لذكر الله يعني بحثي قرآنية و بحثي دينية و بحثي إسلامية لعني الوقت هاتي كدلت إيمان دار رأيت رغبين أجب إتليهندية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 يعني إستيشار صلى الله عليه وسلم عطابا لأنك إمان دارك وقلعي لك ودريدهم قولة رغمين تغييرك ونرم كان ودريده لذكر الله يعني أبد لنرم بن أبد ذكر الله رب العالمين وحقيقة رب العالمين إنا خليفة قرآن وسنة وحديثة في عم بديا صلى الله عليه وآله وسلم وخشوعش يعني نرم كرناه وقود شمان دنا بوي ديني أو ديني رب العالمين إنا آخره ومن الفرابي تعمل فيك وفي آية الدليلة سرنده كامروف المصرمان دليم روف رغبت رب العالمين يقول للذين آمنوا يعني أن تخشع قلوبهم لذكر الله نرم نرم بالذكر رب العالمين يعني رب العالمين دل رغبا ونيا وبيت فيهن دي امروف في نرم كتبه ببيت فيهن دي امروف في ونيا امروف ساحكا دل اخوكا دل امروي رغبيا يعني راقنا بيا ودهيتا في نرم كنبأف دلا بالذكر الله يعني بقرآن وشخدانا قرآن وشخدانا حديثة بي عن برسا الله عليه وسلم دل افواجتانا نرمبا هر وكي رب العالمين آتا كويدا بجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم يعني او ايمان دارد راستو حق اوان وقته بو بحسي خودهاتا كرن وقرآن بوهاتا بخواندن حديثة قابل صلى الله عليه وسلم ودين بوهاتا بوتن وجدت قلوب عين دلتوا دي نارن بن وده تلسن ودرابن عملي وديني كان ودشتي كان وده غالبي وده خلقونا حديد وصحابهش دل جادتنات بلالي قابل صلى الله عليه وسلم وده بيجن بوما حديثة كي بيجا ده بيجن بوما ان نحن سيحاذر ما بك هو ان ما صدوا باودد لدوا بين نرم بدن وتشئ ليش نيا كد لاش ربيات دن نرم كات اني انا بد اذكر الله تطمئن القلوب هذا العالمين بيجيت بالذكر يا رب العالمين والقران والسنه دل بيشلتين ما براح حد بن نرم بن بي راد بنونيا جالكادي <سؤال> إيمانا وقوات بيتابا وعمل <سؤال> صالح <سؤال> ديكن وقناحا خلديد يدكت أما بو تطمئنو القلوب يعني دلت إيمان دارا بخوشيات بيونون وو بينارن بيت أما دلت مروبت خراب و مشركه مشركة دلت فاسقة دلت فاجرة أما بذكر الله دلت واجرتين رغبن من وب اشتى حرام مو موسيقى واسترانا ولا وجو الجد حرام مش ده حرام وو لذواد بس ده سر هندش كا دل راقبان پیتی وی هندی مرف صحک دلی خودشیگا و رقبوییا مرف ویدلای منی نرم کت و جرگه که ویدلای فیره صالح کت و فیره نکرنا گناه کت و اب که دل نرم بن اب ذکر رابع عالمینی بقرآن و سنته مرف الله و علیه و سلم چی تو آمادهالس عاری دخواه هر مجلس کار قرآن تدبیر خواندن تفسیر قرآن تدبیر خواندن حدیث پیامبری صلّ الله علیه سلم تدبیر گوتن سیر و جیان پیامبری صلّ الله علیه سلم تدبیر گوتن افهام او ماجالس آمد بنسبت به هند کو انتخشه قلوب هم لذکر الله دلدم روی نرم بید بابو ذکر رابل عالمی شکی پیامبری صلّ الله علیه سلم الا نزلد عليهم الرحمة نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده يعني رحم بوا مجلسانا تتخاري وصرفات دلانا تتخاري و السكينة در رحاتي تتخاري بوا كسانا اول بو مجلسانا رن نخاري ورب العالمين مدحدوات كدلالي ملائكتها ملائكتها مرحو جهدوار رن نخاري وامو سببا بهنده كدل المروبين عرببا ومرو دي سح كده دل يخو اگه مروف ايه قالت القران ايتينه وخادر وحديث الله عليه وسلم ايتين قلتوا امروا فيه بتاثير نابذو تاثير امروا فيه نعم عمل في صالح زورد دونا غنح نرم الله ان يا الله چون کی پیامبر الله علیه و سردانا سردادنا قبرها من عواید نهی آنگو کرد و بسیاری هر هم بر چه آئی کل و علت آن پیامبری بودی صلی الله علیه و سلم و دیگران گفت و دلش پشت لاتین دل پینارم باد جا و همه سبب کدل المروي نرم بودن اما هر شکلی دیه بید هر شکلی دیه بید به چین روكا و هلواست و نزدیک اول نتیجه چنابید آد دل مروری پینارم نمی‌آید حالا خود دل مروری پینارم دل نرم بینه چیه؟ یا عاطفیه؟ نه دینیه؟ عاطفیه؟ آنیا وکی بشر ونیا وربعمینش تک نخمر بید آتشی کرد ونیا مرف ای کی بودنیا نخوش اگر ای مصیبت کسراتی ای کی ونیا بچی که کی بیمری ای کی بابی بیمری مرف دل مربی پنر میبین باشد ونیا عای ک سلام مربو خما خود بر د خماخود بری مربویه ناخوش آنها عاجز آنها مصيبتك خشایتی ها و کی طبیعت مروری و طبیعت بشری ها ها نبچن نه الله ها نبچن نه و دل نرماتیه بچه بود العالمين ربه عالم نی برهم داشت و نیا ها گله کوچونه آصیت آنها مصیبت سریتند عاجز بید ونيا نیا و عاجزیب زوره گله کوچونه نیا دنبین ونيا دقتیا و نیا اکیوی مری و اکنیزیکوی مری و جباب دایک برای خوش کا بچیک و از بینی پشتینیشون یا پشت اف حالت سر خلاص بید فهم رو چینه نوت نوت عبادت و زیورنامی و گناه ها که اینو نمی هرگه خوا هر واسه مجرد و نیا وقت که بود لوی چلات بود نه دلوی نرم بود دلوی بود لوی بود برچه برچشته که هاتی اریدن چه فایده و نیا بودینی چه فایده که هود به سبب چه به سبب همین ده و نیا کو فایده بود و عبادت بعندي أبا رب العالمين إشجود ألم يأني للذين آمنوا أن تخش عقولهم لذكر الله يعني أبا فوائد إيمان دارتك كدلتو نر مبن بذكر رب العالمين وبديني وعبادات بدلي الشرم بتبناه بدلي رجب بن أبا مرؤوقة شهدت حديث صلى الله عليه وسلم أو شت بيعباري بتصلى الله عليه وسلم كبيته سببهن دل بنر مبن وكسردنا مقبرة يقولون شو خبطة الله <سؤال> حديث أهل بحسي مرنات كان هذا هم السبب إن كاد لا نروي النار يمكن في أمسى الله وسم حديث كذا بجد هذا بس أقول سارة تيمي رابينا السبب كود لا نروي شلابت ما دل دل مروي النار مبيد هذا هم السبب كود لا نروي النار ذكر رب العالمين وبدين ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل بالإيمان دارنا بتوكي واكسبن أبد ما كتاب داينه وكتاب ما بفركرين فيش ينقو كما حس تجيو فال فطال عليهم الامد فطال عليهم الامد يعني فطال عليهم الزمن يعني وقتك زور سر و تشبشتي مع بيامبر بفريكي وقتك سر و جو وقت بيامبر فريكي معجزه بواتين فقست قلوبهم لندلتوا رغبوا وجاوا ايران مفسرا دو تفسير الدايه تفسيرك فطال عليهم الامد يعني المدده دو بيراكيد تجيو فلا دو دلیتوان راغبن، محتدم دلیتوان راغب نیست، نه چون بخو، وچه خب دننه به هم بریخو، نه چون وچه خب دننه کتابخو، آو کتاب الله رب العالمینی هاتی خواند، بری تحریف کن، کتواتو انجیب بون، وچه اف در رقیه هرس لای و ما، حتی ابوی اسباب هندی، ونی آفرانام نبز دلیتوان راغب، بلکه ونی ربم کتابا رب العالمینی ونی بدال کرد، آیت لیهایت نداری وند، آیت لیهای خوانی بی صنوعتی اول آخ فنا رب العالمینی. يا حاشب دعيسا كريه خدي عندك لو عندك ابو عزير كريه خدي فطال يعني دير كافتين النبيان يا الله عليه وسلم موسى بيا عليه دير قلوبهم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 تشيلوا ومرفدين كيف رغبا فطال عليهم الأمد وتفصيله بج فطال عليهم الأمد يعني في النعمين يعني رب العالمين جلك نعمات قال كذا هذا بعد وامو بنعمات ولكن وانا شكرني ونعمتان أذكر شكرني أذكر شكرني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 والمخلوقات وعبدات رب العالمين دا. وكثير منهم فاسقون وقالا كلها هار شنة دار الدين دا. فاسقون يعني خارجون عن طاعة الله قالا كلها سبب دراقية شنة دار الدكالي دا الناف دين رب العالمين دا وناف إسلام دا وبن توحيده شنة داره هل واكي ما بطي مني هبو نغتي عيسى عليه صلاة والسلام كري خودة عيسى عليه صلاة والسلام خودة بخوية مني حاشة رب العالمي هاتي الناف جانوي دا و هابنقول تي ونيا ثالث ثلاثة سيخودنا رب العالمين الأب ونيا و الابن قريب يانش مريم أبى سينا. بعدين جالك الوسباب في درقيه. شو ندردنا دين الإسلام دا؟ بندنا في دا نمان. çünkü همو دينك هلا رب العالمين ي نوح عليه السلام وسلامته بيعم ما أو دين فريقي همو دين بيعم همو ايك بو إن دين عند الله إن إسلام.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 ناف مجدا. یه نویب سرمانه، اما باشه اینجی پیش پیش دلتوای تراقبی، دلتوای تراقبی. اونیا ات آن نوکه اونیا ادک آف نوید کن، اوندک شده ادکن. اونیا که آیه اول شروع اسلام دچرته. شته داری نمای. چه پیشکن ناف اسلام دنما اینه. بعض مجارا سر هایی مای امر وچیه؟ سانویی مسلم. ویهای نوکه که بر بر ترس نبید، خود وش لگاد، خود وش گورید. دشتا اوه نفوسه، نفوسه تبي جب من هذا المسلم إيش سبب إيش؟ يا سبب الدرقية، أو السبب الدرقية، أقول لهم ربي راغب وراغب، ودقيت أبي درجه. بعدين هدي شاب ربع دارت محمد صلى الله عليه وسلم. كوكيانا كي تجوا دلنا جوراغب، وتبى تزيب إيشنا علاج علاج إيش لذكر الله وما نزل من الحق. ذكر رب العالمين يا، ذكر الله رب العالمين يا، بس لذكر الله وما نزل من الحقيق يعني ذكر رب العالمين هر او او حقيق او لرب العالمين بس بو قوتيا يقول درزان بس اوي حقا او درماني تشيا درماني دلوها كدل بينار لبن قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء يعني رب العالمين, العالمين جيد اف قرآنا بو ايمان دارا هداية وشفاء شفاء الدراقية اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها يعني بزعلًا زعلناك بشك قرّب العلمين عردي صاح كتبه فشتي عرض مري مرينا عردي يعني حشك بينا وصاح في فو عرض ونيت تشش ليش يعني بيد شو پس تیغ را به عاملی دوباره این تخاره، او دوی عده شین کت و او ساخت کت و او شیناتش دهته داشین بید. پس او دلاش شد کت، دلاش ساخت کت و نرم کت. پس تی دل میرید، نرق بید. پس این را به و مدیچ اینای دیو آیت اینای یکی اعلمی ایناللّهین آمن و انتخش عقلوب و مندکلی اللّهی. را به وی تراب العالمینه عهدی صاعق که دو بچتی علت رغبید دبالتون هدف عادتش له هد دنرن بید ونیا اود صاعق بیته بدش تداشیم بید. آو دلیش ونیا رغبان برگونا حابدی الکفناوی ال دینی هکم معروف حس کت اف دلام نر ببن با تیو بچید ونیا دیوی قرآن بچید هر وکی پیامبرش بجسالله و عیسی سلم گویی مثال وی وحیه. آو اسمی عتیم Ouah وحي aspiratim Peiambar sallallahu alayhi wa sallam est-ce que c'est une méthode de ch'y الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. qui Mathal lazi yadkur سند ho wal ladhi la yadkur rabba ho kamathai al hayi wal mayiti. Ouah y'a ce qui est le ayat kaddehi l'asan de آب او بچه آویه داره تو آس بهاتیم ارباعمی ناسپورانی. بچه وای با کی بارانیه؟ او آو واحد ارباعمی بوم فراکی. بچه وای کی چیه؟ وای با کی بارانیه؟ جو بچه باران وقتیاتی بچه سه جهه بون. منیا باران خیلی داش عالی که هات. بود عالی منیا سه جهه که همون منیا آخاوی یا نرم بود یا باش بود، وقتی افبارانهاتی چیله هات؟ چو خالتشون اخ عادیدا او عادیتش لعه هم خود خوشه کرد فایده آ فایده لیبرگه و هم دیگی آشیمید خرگیش لیبرگه به فایده لیبرگه. و این هنده که دیشب چیت اردکی دا دار ونیا عهدکه ی رقبو آف نهاد خاره و جاش که کهربیت چه آخه و گله کهربیت. بس ونیا عهدکه و کی همچین گو مابو ونیا آف داده شد تر تا دا مافه خرگی داشید و خوبه آوچه به آوی اینیت ونیا و خود به اینی سر خوبه شود خوب خوبه آره شونیا مثال ویکسیا و هم خو فایدهای الوحی نابیند و دینی نابیند اما خلق چه کرد خالق فایده لی او عالمه و نیا او داعیه آره بودینه خودت کرد بس او چه نگرد ما او عملی بنگرد بس عالم خود خو چه لی کرد عالم با فایده لی یه سه پیامبر الله سام میشه بو کبو و نیا و کدوم دولة بوده چی تا نه نرم بو آره و و نه یه واقعی و نه جایی که شو گومه که بکو افتاد راه هستید افت دوید و نه باران دوید اسیر شد تا چیله؟ تا شد خاله نه عادی بخو فایده لی ولید، و نه خالقیش تلیه؟ نه خالقیش فایده لی ولید. بیشتر اول کس و نه نیمانتی تو و نه باوریتی تو یا نه دی ایمانیتی تو و نه نیش خالقیش داد تو عاملش پنگرچیش دوونگر نه عملی بخو ایمانتی تو عملی بترید. وناد بیش داخلتی و عملش به نوکت نه وی مرور فیونیا نه وی بخو فایده لذتی، اونا کسیش فایده یویل مینید. جبران بالی صلی الله عليه وسلم نببیم مثال دو طیعو، هدایت او وحی ابو منهاتی و کی چیا؟ کی بارانیا؟ شت باران عربی صحکت عربی نرم کرد. وحیش هو دلا نرم کرد و نه اوساحکت وع. دوال مروری کد و نه وید لایکت. نرم میت. هرست که قرآن داد بیش دنبال وید کی؟ اتفاقی بوده لفايدين لبني وأشتغي بشترنكش لخولي دي ديك فهم دي رب العالميني بما أف مثالا إناي قد بينا لكم الآيات أبعاين مجد ما بونقو هممو آيات يد دياركين يد آشكراكين دي بزاني تشتك دل بينارمنا بنو بيناي نفسه الحقيق إلاي أواحي نبيد أوا رب العالمين إناي وابا ما مقو مثالك السال إنا لعلكم تعقلون عياتيك هم دي بخو دي حقيق المصدقين رب العالمين اراد غتي او كاسيت المصدقين يعني المتصدقين يعني اي خيرات من الصدقات كان فهذا جمع ميره يعني او ميرت صدقه وخيرات كان والمصدقات واو جنت صدقه وخيرات كان وأقرب الله قرضا حسنا ودينت انا في رب العالمين دينت با شوي جواني قرض الحسن ما ودي او صدقه ملوفات هامود باش نيتا او دينته ديال الملكي خاص رجع قياماتي الله قرضا حسناته او خير او صدقه كان جرب العالمين وبراء بالعالمين يعني ما صدكاه واحتملو في خيرك او صدقتك داتا فقيره كبراء بالعالمين الله یا دویتی بیا خیرکا و صدقاکا یا چطور بید حسنا یعنی یا بید یا جوان بید جه خودا بید مروف نکتا منت سلوی کسی مروف نبیشت منتا خرکی دا هنگی رب آمینی اگو تی لهم امده بو خیروه و اجروه گلک گلک بتر و و او واکری چونکه هر حسناک هر خیرک إبداعي هذا حماكِم ترى حتى هفساده حتى بتر هفساده شندي رب العالمين حسكت، فهند رب العالمين قوتي هند نادينا به، وخيرك هو كدي أم خيرك يوم رجع متنبه جنب خيرك بده، وأن حك خيرك بده، ندى بزورك الجلبي مضاعف لهم يعني الجل قدر بزورك، هني إرادها لنا قوتي أكوشان ده، بس آيات دي قوتي، ولهم أجر كريم ورب العالمين قد ما بدن أجرك وخيرك جلك موازن جلك بقدر کار روز قیامت النبض حشده دنیا داده بود این تمشینه و داده بزرگت مالهایی پروژه قیامتش اجره و خیره کلک و مازن رب العالمین یا حاضر كي وده توانه افتی کن رسادقات کرد که این چی می رودی صداقش کرد که این می رودی به ایکلوکس این صداق و خیره کد بر رب العالمین و به اند تماعیات اند در داغ نه حد می رودی بچن و نمین و خیره می بینیم بیسیم شی جواب لمروی نرم می‌بود که را بر عالمی باید آب ایكل فایده دل نرمیه. اما که دل مروی را نمی‌رفت نکت. این ات جالبیه که بکاتونیا یهان بوش تا که دنیایی می‌بین شرمی و بهودی. یهانش بودن دنیا وقتی مروریاتی بجت ولاد دلم نپسوجید. ابی بنا اما مروری ایماندار بکتب را بر عالمینی زاني الصداقة خيرك جلَك خيرك أو جلَك جلَك معاصم يا كده هيك والناس في سورة ده و ما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله رب عميق جلَك في سورة ده وبحسي بصرمانه هان دابونده ده دا الصداقة ك، لأن كابونده ده دل المرودي نرنب كابونده ده جناح المرودي بتشن رأيك كابونده والذين آمنوا بالله ورسوله واوكسد ايمانتين خده و بيغمبردي بي ايمان خده بتينين واو اشتير العالميه قلت همي راسي ندري ورسوله و بيغمبردي بہند فوائد امر یموم چی بیامبرندی؟ برندش ما برند میمی وقتی بحثی قومت پیش میکنی، کذبت عادن المرسلین. بچه آدم که قوم هودی با علیه سلام همو بیامبر درونی نداره. و امهمو زنیم یه آدمی چه بیامبر درونی نداره؟ به قومی. بس بیامبره هوهود. بس وقتی تمریب باری، یک بیامبر نه، و مربی باری، همو بیامبره. يعني هاد بيجي بدنا من مو بس من الايمان محمدين الله عليه وسلم هذا هلك امامك بيغنب على نا من إمام بس من بيغنبين يا صلى الله عليه وسلم ابيماني يعني هاد بيجي من ايمانه بيغنبري هاي بس معيسى يوم موسى يعني هادي امامك محمد رسول الله ناقصه جواب کسی ایمان خدا اینا بید و به همون بیامبر اینا بید. اولای هم صديقونه. رباعیم بید آفمر و آبن آبی ترازجو صديق. آو آبی هر تاکی بوده تا گوتن راز می تدري. و چه شکلی هر وکی ابو بكر صديق. عزبینا خدا لبید. بو هدبوته بود ابو بكر صديق. و چون گرش تاکی بیامبری بود بیه سال الله و علیه وسلم. تجرا دو دل نبيت ده همو قابل يقولي وي راس ده وو پيغمبس عاصم يراس انو هدري وها معنى ايمانش تعريف و ايمان نف لغت ده او او اي تصديقه يعني راس انو هدري او شد خوده و مدبجه تو پيغمبس عالله و علیه و سلام برهند يقولي او کسد ايمانتينم خوده و پيغمبريت و اوان چه اوان مروغ صدق يعني راس گو و تحموش تاكی راس انو هدري يعني ها که مروغ ایمانا میرو بی خودی و پیامبر الله علیه و سلم یک برج اس ایماندار مو هموشگی راس نه این تدری اواز ایمان دار نیام میرو هنگمی میرو ایماندار ا و الائکه هم الصدیقون اوا ال ا بیت هموشگی خودت بیجیدو بی انبس صلی الله علیه و سلم بیجید راس نه ندری چون عقلی و بریدی و ن بریدی عقلی و قبیله دون قبیله قد اسحنا کنه بینی مشکی از و نی عقل رب العالمین یچیکی وعندما اشترابها منه فوق عقولنا سر عقل ما دهاب بو امتحانه كده ايمان في انين يعني اجدتين وانيا دين اخده انين برنبري عقله وقياس لنقل عقله والشهداء وقاو رجا قيامات وانيا دبنا شهيديش هم هيكل تفسيره طبعا شهيد يعني رجا قيامات وانيا خيرا چش دي قهده خيرا شهيدا وكي شهيدا نا آه أبو أحمد إيمان قدير يعني برينا أو يعني, يعني أولئك هم الصديقون والشهداء يعني أمنا بتراس جوش دي راس إن ده وآمنا بد بنا شهيد يعني أجر شهيد أدته قتيبة لا كيرش مربن ما بيا سرني بقت خمولة خممس هذا تفسيرك كذيه وتفسيرك كذي بيجوا الشهداء عند ربهم يعني أذار رجع قيامته بنا شاهد هفر روشه قیامته دی بناشاهد لا دی رب العالمینی که پیغمبری توا ونیا او پیاما ویا چه دیکرید او پیام خو یا گهاندیه وا چونکی پیغمبر ونیا دی بناشاهد سر ملد و قومیت خو و ایماندارش دی بناشاهد سر چه سر پیغمبرا که گهاندیه پیام خو یا نه ولكن مفاسره جبتي ولدين امن بلاه ورسولي ولكم صديقونه يبدو يا ياتي الى راسي شين يدي جملها صار بويا ان ابي ام خدوبي عماله وينايت اون ابيتي اون ابيتي راس جو صديق راسي ندري وعند ربهم يعني شاي هذا الشهيد بن الناف دهش شاي شاي شاي شاي شاي شاي شاي يعني أجرك وجلك مازن خيرك وجلك مازن وروناك وجلك مازن رابع مية دا بنا يعني هم يقول شهداء وده بيت مبتدىء كسر بخو يعني ويشون ب يبحثين الدنيا وتجلودها غير دنيا بلن ده بقى إكل وها يعني الشهيد أشلاء رابع العالميني أجرك وجلك مازن هاي و أو روناك وجلك مازن رابع مية دكت عندك مفاسر عشي قوتي إيرادة ربعاميني بحث سي قسمة يا كريه يقوتي إيمان دار سي قسمة إيمان بخده بيغم بالدنيا عندك ما زور صدقات المصدقين والمصدقات وندك اوين اويد قاشتين درجة صديقة. يعني راس اینا در آخو درجه خو گلگلکت برین کرین و الشهده ها هندکیش شنه هندکیش شهیدن همون اوید هاتی نکشتن بو بلافکرنا دین خوده برکان خوده اما همون تفسیر اما اکابیجین دیوه ماولي أبد بجتو الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء هذا علماء يجت إيمان دارت أمته محمد صلى الله عليه وسلم وكي واكثروا أهل الصديق أهل راسجو الراس إن أهل اشتهموا اشتهدوا وانبروا وتراس إن عليه الفيشمة القوم الفيشمة وملت الفيشمة يعني إيمان دارت أمته محمد وكي صديق كانت واي وكي, شهيدة وكي لهم أجرهم ونورهم يعني أو خير أو رونا رب العين داتا صديقة يعني أبيت راستينا داري وداتا شايدة داتا كيه داتا إيمان دارت أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فبنا قالك تفسيرون يا والذين كفروا پشتنی را وقتی بحثی ایمان داره کری ایمان به خدا و پیامبریتی نمیشته که راستی نداره یه گویی آو مروره ایمانش ناآینن و کفری نیه به و پیامبریت کن سال الله و علیه سلام یعنی هر شکه خداه و جمع باوریه پیدان آو باوریه پناآینن اینکاریه لدکه چون کفر جحوده جحودهش یعنی اینکاریه یعنی مجموع بسته به چبونیه و من ایمان و باوری پنیه. جاش دعا خداگوییم ما و پیامبریم که مسیح علیه سماک مردی ایمان پناه اینا مردی باور نکن اما کفرم و کذب و بیایات اینا و اوضیع خداگویی و آیات درو اینا داره و راست نه اینا داره و دبتشون اصحاب و جحیم. اولش آمردند اولش نه آجر جهنم میله. اصحاب یعنی برادره جهنم اصحاب صاحب اول برادری یه همکار ویدیویی واده. یعنی اوه همکار ویدیویی که را جعل آبند جهنم میده. بود بجنه جحیم. جحیم است. یعنی کوریوکی. نه نجحیم. چون کل خدا نخونه از این سال. حالا به جهنم میاد. بود بجنه جحیم. شود. آه. یک بودت خودت واقع. یا کیرا جالک. یا طاریا نجحیم بره ده. و اول اما بالعالمین قرآن ده بو مهر هو یه گودی وقت بحثی ایماندار را کرد پشت نگید بحثی کافره كتب. یعنی بحثی کافره کرد پشت نگید بحثی ایماندار را ده کرد دا مروف خبا رزید خبا رزید الواشو و او شورید کافرد کن او شورید مروف مشرد کن او شورید کن و دا مروف واشو را کرد اوید ایماندار کن هل لله رب العالمين اتقدم ذمروف ووبك تدشر دي خوارز هم بالقران كم السحكه تبع سي اصحاب اليمين كبش يجي تبع سي اصحاب الشمال كتب ياخذها سراس والجنوب داسيتشبي تبع سي بوك ساتر كتاب الفرقان, الفرقان يعي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم اذا لو اجيتم